نبت ليه فجعلناه سميعاً بصيراً إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفراً إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأولاؤه وسعيراً إن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 قوم طريرا فوقعهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرونه في شمسه ولا زنريرا ودانية عليهم ظلالها وزللات قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضته وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا قون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِم ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ في الضهر وسقىهم ربهم شربوا طهورا إن هذا كان لكم جزاء أو كان ساعيكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تأ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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء